أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وَهْجُرْنِي مَرْيَمَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكِ سَأَسْتَغْفِرُ لَكِ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي